قل ارىتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا او اثاركم من علم او اثاركم من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 وَإذاَا تُطل عَلَيْهِم آياتةُنَ بَنَاتٍقالَالَ الذيينَ كَفَوا قَالَ الذيينَ كَفَرُوا لِحَِّلََّا جَاءهُمه صِحرُ مُبين أَمْ يَقولُُ نَفتَرَهُ قُلِّ نِفْتَرَتُ فَلَا تَمْكَُنيِي مِنَ اللَِّ شَِيئَام. هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُسِرُّونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَامٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ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 فَسَيَقُولُونَ هَذَا يَفْكُم قَدِيم وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصى الانسان بوالديه احسانا حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ شِدَّتَهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي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 في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملون فُم طَباتِكُم في حياتاتِكُم مُدُّياَا وَسْتَمْ تَعَتُ بِهَا فَلَْوْومَ تُ جِزَونَ ععَدَابَلونِ بِماكُمْ تُمْ تَسَْك بُِونَ فِي الأوضِ بِغَير الحَوقَّ بماُ تُم تَسْتَك فِي الأوْضِ بِغَير الحَِّ وَ بِماكُمْ تُمْ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 كَذٰلِكَ نَجِّزُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِدَةً فَمَا غَنَّى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِدَتُهُمْ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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّى إِلَى قَوْمِهِ مُنذِرًا قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى كِتَابٌ أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى وإلى طريق مستقيم يا قومنا جيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس به عجز في الأرض أَوَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ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 اصبر كما صبرون العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعذون لم يلبثوا إلا ساعه